وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد في كتاب منهج السالكين وتوضيح في الدين للشيخ الله بن ناصر رحمه الله تعالى وصل بنا السير إلى باب ما يوجب الغسل وصفته وقد تهبنا السير في الدس الماضي إلى باب نواقض الوضوء ولعل قائلا أن يقول لماذا أخر المصنف الكلام على الغسل بعد الكلام على الوضوء مع أن الغسل موجبه حدث أكبر موجبه حدث أكبر بخلاف الوضوء فموجبه الحدث الأصغر فالجواب أن تأخير الغسل هو بالسير على ترتيب الآية التي هي آية الوضوء فأية الوضوء التي جاءت في سورة المائدة، هكذا رتبت الأطهار سواء كانت طهرا الحدث الأصغر أو الأكبر، فذكرت الطهرا من الحدث الأصغر، ثم ذكرت الطهرا أو التطهور من الحدث الأكبر، فأخره الله عز وجل في ترتيب الآية، كما أن التطهر من الحدث الأصغر أكثر ورودا ومما تعم به البلوى وله عدة أسباب أما مجيبات الغسل والتي هي الأحداث الكبرى فورودها على الإنسان أقل من ورود مجيبات التطهر الذي هو الحدث الأصغر فقال رحمه الله تعالى باب ما يوجب الغسل الغسل هو الاغتسال وهو إفاضة الماء ومروره على العضو الذي أمر الشرع بغسله وسبق أن أشرنا وبينا في الكلام على الوضوء إلى أن الغسل يشترط فيه مرور الماء على العضو بخلاف المسح، فإنه يكتف فيه بمرور اليد على العضو الممسوح سواء كانت هذه اليد مبللة أو غير مبلله بحسب الفعل قد يكون تيمما وقد يكون مسحا على الجوربين وقد يكون مسحا للرأس ونحو ذلك أما الغسل فيشترط فيه افاضه الماء إراقة الماء قال رحمه الله صفته أي التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت صفه اجزاء أو صفه كمال كمسية إن شاء الله تعالى قال ويجب الغسل من الجنابة وذكر بقية الأسباب الجنابة المقصود منها ارتفاع الحادث الأكبر بخروج الماء لانزال المن أو نحوه مما يجب الغسل وأصل هذا الحكم الذي هو وجوب الغسل بالجنابة من آية المائدة حيث ذكر الله عز وجل وجوب التطهر في قول الله في قوله سبحانه فاي كنتم جنبا فتطهروا وله قول النبي صلى الله عليه واله وسلم الماء من الماء الماء من الماء اي انما يجب الاغتسال بالماء اذا نزل الماء الذي هو المني فالجنابه موجب من موجبات الغسل قال المصنف رحمه الله وهي ازال المني والمقصود بالمني السائل المعروف الأبيض, الأبيض الابيض الذي يتدفق من الجسم من العضو بشهوه كما قال الله عز وجل من ماء دافق فيشترط في المني الذي يجب به الغزء اقتصال أن يكون دافقا وأن يكون بشهوة هذا في غير المحتل أما المحتل فلا يشترط له ذلك إنما يشترط له وجود الماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سليم نعم إذا رأت الماء فلا يشترط فيه ان يكون متدفقا وليشترط فيه الشهوه فقد يكون بغير شهوه بل قد لا يذكر المختلف شيئا وهذا يستوجب التفريق بين اليقظه والمنام فخروج المني في اليقظه اذا كان متدفقا بشهوه فهو موجب للغصن اجماعا اما اذا كان أما إذا حصلت الشهوة لكي من غير خروج ماء أي لم يتدفق الماء الذي هو المني لم يخرج أصلا فلا غسل على الراجل إذا حصلت الشهوة من غير إنزال ماء فلا غسل على الراجل كما اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله أما إذا نزل المني في اليقظة من غير تدفق كأن يكون قليل قطرة قطرتين من غير تدفق ولا شهوة فإنه لا يجب الغسل أيضا بل يجيب الوضوء وهذا يكون في حالات السلس أو يكون في حالات الأمراض التي قد تصيب الإنسان كبرودة ونحوها فينزل شيء من المني قليل. لا تصاحبه شهوة ولا يكون متدفقا فهذا لا يجب الغسل على الرجوع إنما يجيب الوضوء لأنه خرج من مخرج الذي هو مخرج البول فيجب الوضع وإن كان الراجح أن المني طاهر أما في المنام أما خروج المني في المنام فذكرنا أنه لا يشترط له ما يشترط في اليقظة من التدفق والشهر إذ قد يكون في حالة لا يشعر فيها الإنسان بشيء لكن شرط المني الذي يجب الغسل في المنام شرطه أن يجد الإنسان أثر أثره باللون في الثوب أو على الجسد أو يتأكد بالرائحة الرائحة المعروفة للمني التي تشبه رائحة الطلع وهذا يعرفه من يشتغل في هذا الأمر أو يعيش في البادي يعرف رائحة الطلع الذي هو طلع النخل فإن فإن رأى النائم ما يرى المختلف لكنه لم يجد الماء فإن رأى النائم في منامه ما يرى المختلف لكنه لم يجد الماء ولا يجد أثره لا في ثوبك ولا في غيره فلا غصب إنما الماء من الماء طيب رأى ما يرى النائم هذا المختلف رأى ما يرى النائم لكنه ما تأكد من الأثر هل هو أثر مني أم أثر غير مني وجد أثر في التوبة لكنه لم يتأكد ليس عنده قرينة قوية لا الرائحة لا اللون لا الجرم جرم هذا الذي وجده في توبه فحينها نقول لا بد أن يتأكد من أنه مني وان راى ما رأى في, في, في, في, في, في حلم فلا بد أن يتأكد منه فانما الماء من الماء أي من المني فإن لم في فالأصل الطهارة وإن اغتسل احتياطا فهو أمر مطلوب وإلا فالأصل الطهارة ما لم يترجح عنده شيئا مما يتحق ايضا بهذا الحكم الذي هو نزول المني الذي يوجب الغسل المني الذي يخرج من الرجل بعد اغتساله لو أن رجلا اغتسل من جنابة ثم بعد اغتساله نزل منه شيء من المني فإن هذا الخروج في الغالب لا يكون بشهوة وفي الغالب لا يكون تدفقا وهو أيضا لا يجب الغسل كان منيا لا يجب الغسل فإنما هذا من بقايا ما خرج منه في قبل الاغتسال. فخروجه بعد الاغتسال لا يجب الغسل إنما يجب الوضوء والأمر كذلك في المرأة إن خرج منها شيء بعد الاغتسال فإنها لا يجب عليها غسل وإنما يجب عليها الوضوء لأن ما خرج ناقض لأن الذي خرج من جسمها ناقض من نواقض الوضوء حديث الذي ستلنا به وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء هذا الحديث سبب خلاف بين الصحابه رضي الله عنهم في مساله متعلقه بالوضو وهو اذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل بمعنى اكثر كما ورد في بعض الاحاديث لم لم ي لم ينزل الماء فهل يجب عليهما غسل ام لا من ذهب من الصحابة إلى عدم وجوب الغسل استدل بهذا الحديث إنما الماء من الماء فقالوا إنما يجب الاغتسال من نزول الماء وما دام أن الماء لم ينزل فإن الاغتسال غير واجب وإن حصل الجماع وذهب طائفة أخرى من الصحابة وقول قول أكثرهم إلى أن الغسل واجب ولو لم ينزل والحديث في ذلك صحيحة ومنه حديث عائشة رضي الله عنها وربما يأتي معنا فصل ذلك في قول المصنف رحمه الله أو قال المصنف رحمه الله عن الجنابة وهي إنزال المني بوطء ولم يبين المصنف رحمه الله بالوطء هنا وطء ماذا فلا فرق فيه بين حلال أو حرام أو قبر أو دبر بحائد أو بغيره فإنه بمجرد الوطء فإنه يجب الاغتسال نعم ما حرم الله عز وجل من ذلك يكون إثمه أعظم وأكبر غير أن الحكمة في الاغتسال فرق فيه بين محل أو حرم قال إنزال المني بوطء أو غيره غير الوطء مما يكون سببا في نزول الماء المتدفق بشهوة كالاستمناء والاحتلام ونحو ذلك من مثيرات الشهوة التي قد تصل إلى إنزال الماء بشهوة فإن هذا أيضا من مجيبات الغسل وإن لم يكن وطاء قال رحمه الله تعالى أو بالتقاء الختانين أو بالتقاء الختانين وذلك لأحاديث كثيرة اشرنا إليها قبل قليل في حديث إنما الماء من الماء ومنها ما رواه البخالي المسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل وزاد الإمام مسلم في بعض روايات الحديث وإن لم ينزل أي ان لم ينزل الماء وأيضا مروه الإمام أحمد وغيره من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وفي روايات الحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وفي روايات عند مسلم وهي أدق وأسرح قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مس الختام الختام إذا مس الختام الختام وجب الغسل إذا فالتقاء الختانين موجب الغسل ولو بغير إنزال ولو بغير إنزال وهذا ما ذهب إليه أكثر الصحابة لسيما بعد. وصول الحديث إليه حديث إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وهناك من الصحابة من قال بأنه لا يجب الغسل بناء على الحديث الأول الذي هو إنما الماء من الماء والراجح هو أن التقاء الختانين مجب للغسل ولو من غيره إنزال قال المصنف رحمه الله تعالى أو باتقاء الختانين وخروج دم الحيض, دم الحيض والنفاس دم الحيض والنفاس من مجبات الغسل والغسل إنما يجب بانقطاعهما لا بخروجهما فما دام أن الدم قد خرج فإن هذا سبب للغسل لكن وجوبه إنما يكون بانقطاع دم الحيض والنفاس دم الحيض والنفاس وهذا طبعا من خصائص النساء وله أدلّة كثيرة من حادث حديث فاطمة لتيحبيش رضي الله عنها حينما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تنتظر أي المرأة تنتظر أيام أقراها ثم تغتسل وتصلي والمقصود بالأقرأ هنا أي أيام الحيض تنتظر فإذا ذهبت الحيض اغتسلت وصلّت ودم الحيض هو الدم المعروف في لونه ورائحته وجرمه ويختلف عن الدم الطبيعي يختلف عن الدم الطبيعي الأحمر لخلاف دم الحيض فهو اسود وهذه أوصاف يعرفها النساء أما دم النفاس فهو الدم الذي يخرج من المرأة بعد الولادة أو سخس وقد ينزل قبل الولادة مع الطلق ما يسمى بالطلق هذا الدم الذي يخرج من المرأة بعد الولادة أو قبلها أو بعد السقط موجب للغسل لكن اشترطوا في الطلق يعني اشترطوا في السقط إذا أسقطت المرأة أن يكون السقط قد نفخت فيه الروح قد نفخت فيه الروح بمعنى بلغ المئة وعشرين يوما وقبل, وقبل المئة والعشرين يوما لا يعتبر هذا السقط لا يعتبر الدم الذي يخرج من المرأة قبل, قبل المئة وعشرين يوما لا يعتبر نفاسا إنما له حكم الاستحابة وعيد السقط الدم الخارج بسبب السقط سقط المراه اذا كان قبل نفخ الروح ويكون في تمام 120 وعشرين يوما اذا كان قبلها سقطت المراه فليس عليها ما على النفساء انما هي مستحاضه تتوضا لكل صلاه اما ان وقع ذلك بعد المئه وعشرين يوما فحكمها حكم النفساء ودم الحيض ودم النفاس حكمهما واحد لا فيما يتعلق بالمنع من الصلاة ومن الصيام ومن ناس المصحفي عند بعض أهل العلم ودخول المسجد وقراءة القرآن أيضا عند طائفة أهل العلم وغير ذلك من الأحكام بلسبة لدم الحيض والوطء ونحوه فدم الحيض والنفاس سيان بل أطلق النبي صلى الله عليه وسلم النفاس على الحيض وأجمع العلماء على ذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فستي بمعنى أحضي ذكر بعض أهل العلم لدم الحيض أمر وهو أنه يمكن أن يصيب المرأة وهي نفسها وهي عقل وهي حامل وهذا نادر قليل جدا وهذا نادر وقليل جدا فإن حصل شيء من هذا الأمر وهو خروج الدم أثناء الأثناء العمل ففي الغالب يكون حكمه حكم المستحاضة بمعنى أنها لا تعتبر حيضة لأنها حامل فيكون حكم حكم مستحاضة تصلي وتصوم قال المصنف رحمه الله وخروج دم الحيض بمعنى أن خروجه خروجه سبب للحدث الأكبر ووجوب الاغتسال يكون بانقطاعهما لكن ينتبه إلى أن وجوب الاغتسال في انقطاع دم الحيض هو انقطاع الدم ولو بقيت معه كدرة أو سفرة بمعنى أن المرأة لو انقطعت عنها الحيضة وبقي أثرها منها الاوساخ التي تاتي بعد الحيضة فانها لا تمنعها من الصلاه بل تغتسل وتصلي بخلاف دم النفاس فيجب على المراه ان تنتظر انقطاع النازل مطلقا سواء كان دما أو ما يأتي بعده من القدره والاوساخ التي قد تنزل من الراحل فهناك فرق في هذا الأمر بين الحيض والنفاس كما أن هناك فرق آخر. طيب لا هذا يعني بين في مسألة غسل الجنازة والغسل ده من حيث سيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام عن الغسل. نعم قال رحمه الله تعالى وموت غير الشهيد وموت غير الشهيد الموت سبب أيضا من أسباب الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري والمسلم في الذي يعني أصابته دابته في الحج وقصته دابته في عرفة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغسلوه بماء والسدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعة فموت المسلم موجب للغسل أن يغسل وهذا فرض على من حضر موته أن يقوم بتغسيره وتكفينه وغيره على أنه فرضه كفاية إذا قاب به من يكفص من يكفي سقط عن الباقي ما يتعلق بالتغسير والتكفين والدفن والتشيء وغيره يلتحق أيضا بغير الشهيد السقس يلتحق به السق فالشهيد كما قال المصنف رحمه الله تعالى يغسل وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في عدة غزوات أن يدفن الشهداء من غير أن يغسل ما أصابه من الدم من غير أن يغسل ما أصابه من الدم ولذلك أدلة كثيرة في دفنه كما ورد في شهداء حد وغيره آه السقط الذي لم ينفخ فيه الروح وقد سبقا أشرنا إليه إذا كان سقط إذا كان السقط قبل نفخ الروح فإنه أيضا لا يجب غسله لا يجب غسله إذا كان قبل نفخ الروح أي يعني قبل 120 يوما قال مصنف رحمه الله تعالى وموت غير الشهيد وإسلام الكافر الكافر سواء كان كافرا اصليا او مرتدا فإسلامه ايضا موجب للغسل عند المصنف رحمه الله وعند طائفه من اهل العلم وذهب إلى الى طائفة طائفه من اهل العلم استنادا لحديث قيس بن عاصم عند التلمذي وغيره بإسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فاغتسل بماء وسدر وألقي عنك شعر الكفر فاستدل بعض اهل العلم بهذا الدليل وبغيره على الوجوب كما ذهبت طائفه اخرى الى عدم الوجوب وانما الى الاستحباب مطلقا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتهر عنه هذا الأمر ولم يكثر النقل فيه مع أن من أسلم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كثر مع من أسلم مع أن من أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كثر، فلو كان هذا الأمر واجبا، فإن أدلته ستكثر وشهرته ستكون أكثر، فذهب بعض أهل العلم إلى الاستحباب مطلقا، وقال بعضهم يستحب الاعتزال ما لم يكن هذا الذي أسلم. عليه ما يجب الغسل قبل الإسلام كأن يكون عليه جنابة ونحوها فإنه يغتسل لها ولا يعني يجب عليه أن يعيد الغسل مرة أخرى بعد الإسلام يغتسل بعد الإسلام لجنابتي ولا يجب عليه أن يغتسل مرة أخرى أي لدخوله في الإسلام وقد ما لش نعتي من رحمه الله تعالى إلى الوجوب قال لأنه أحور لهذا الحديث الذي استدل به سدل به على الوجوب وأجاب أهل العلم على الدليل الذي قال به من ذهب إلى الاستحباب قالوا بأن عدم النقل لا يدل على العدم عدم نقل الصحابة رضي الله عنهم لتلك الأوامر عدم علمنا عفوا عدم علمنا بتلك الأحاديث أو تلك الأوامر أو عدم نقل الصحابة لها لا يدل على أنها لم تكن فلربما كان الأمر معروفا عند الصحابة فلم تنشط الهمم لنقله والحديث في الأمر واضح وصريح إذا فقد سل بماء فالكافر يؤمر بالاغتسال بعد إسلامه وأن يزيل عنه شعر الكفر كما ورد في الحديث. قال مصنف رحمه الله تعالى وإسلام كافرين قال قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فالطهاروا وهذا دليل أجوب الغسل من الجناب. وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله اي اذا اغتسلن اذا الحيض كما هو مراد المصنف رحمه الله من هذه الايه ان الحيض موجب للغسل فاذا تطهرنا فاتوهن وقرا شعبه فيما فرد به عن بقيه القراء في روايته عن عاصم قال ولا تقربوهن حتى يطهرن حتى يتطهر واستدل بهذا الفقهاء على يعني عدم جواز وطء المرأة قبل الاغتسال ولا تقربهن حتى يتطهر أي حتى يفعلن فعل التطهر بخلاف الروايات الأخرى حتى يطهرن فحملها بعض أهل العلم عن انقطاع الدم فحسب قال المصنف رحمه الله وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تفصيل الميت الغسل من تغسير الميت له ادله استدل بها بعض اهل العلم وقد اورد المحشي عندي هنا في الحاشيه بعض تلك الاحاديث ومنها ما رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه واللفظ له من حديث ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ولفظ ابي داود من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضا وسبقا اشرنا الى هذا في الحديث عن الوضوء ونواقضه وان الراجح من اقوال اهل العلم الاستحباب للوجوب على القول بتصحيح هذه الاحاديث والا فهناك من ضعفها فعلى القول بتصحيحها فانها تحمل على الاستحباب اي على الاستحباب على استحباب الاغتسال من تغسير الميت وهذا وما رجحه كثير من علماء الله على راسهم الشيخ الالباني رحمه الله تعالى قال مصنف رحمه الله تعالى وامر من اسلم ان يغتسل وهذا كما ذكرنا في الحديث السابق حديث قيس بن عاصم اذهب فالغسل بماء والسدر وألقي عنك شعر الكفر انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكر هذه المجيبات من مجيبات الغسل إلى صفته وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى صفة كمال وصفة الاجزاء كما سبق في الكلام على الوضوء سيذكر المصنف رحمه الله صفة كمال وصفة الاجزاء قال وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابه فكان يغسل فرجه أولا والمقصود بغسل الفرج هنا كما يكون في الاستنجاء أي غسل الفرج وما, أصاب وما أصابه من الماء أو نجاسة أو غير ذلك وما جاوره ايضا فانه يغسل الفرج وما جاوره ويزيل ما أصابه من الأذى وإن علق شيء في يده فإنه يزيله بماء أو صابون أو غير ذلك كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذكر الافتسال وصفته ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأفعال ولكن لم يذكر النية والنية كما سبق معنا شرط في كل الأفعال التي يتعبد بها إلى الله عز وجل من طهارة وصلاة وغير ذلك والمقصود بالنية هنا نية رفع الحادث الأكبر أي الابتسان رفع الحادث الأكبر كما يلتحق ايضا بالنية هنا التسمية فالتسمية قاس بعض أهل العلم الاقتصال على الوضوء قاسوا الاقتصال على الوضوء فاستحبوا التسمية في الاقتصال كما استحبوها في الوضوء عند من استحبها أما من أوجبها في الوضوء فانه ايضا ذهب إلى استحبابها هنا في الاغتسال لأنه لم يرد نص صريح في التسمية في الاغتسال وانما من قال بها في الاغتسال إنما بالقياس على الوضوء فذهبوا إلى استحبابها في الاغتسال هنا وينبغي ايضا الإشارة إلى غسل اليدين لمن سيباشر الماء بيده من الابناء فإنه إن كان هذا الغسل غسل جنابه بعد نوم فمعلوم أن من قام من نوم وعليه جنابه أو غير جنابه حتى في رفع الحدث الأصغر فإنه لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثه كما سبق في الوضوء فهنا ينبغي استحضار النية والتسمية عند عندما قال بها وقال بسبب وغسل يديه قبل غمسهما في الإناء لما سبق ذكره من الادله في الكلام على الوضوء قال رحمه الله تعالى فكان يغسل فرجه اولا ثم يتوضا وضوءا كاملا وهذا ورد في حديث عائشه رضي الله عنها عند البخاري وغيره ومسلم أيضا إذا اغتسل من الجنابه تقول رضي الله عنها إذا من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أقاض عليه الماء ثلاثا ثم غسل, ثم غسل سائر جسده فقوله هنا ثم يتوضا وضوءا كاملا اي كالوضوء للصلاه ثم يحفي الماء على رأسه ثلاثا ويستحب بالبدء بما يامن الراس قبل اثم يسره أن يبدأ بالأيام قبل الايسر هذا في الماء الذي سيحيي به على رأسه قال يروي بذلك يرويه يروي بذلك اي بالماء الذي يصبه على راسه فانه يرويه أن يصلوا بالماء إلى أصول الشعر كما سمعتم في حديث عائشة ثم يخلي بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته لا سيما الشعر الطويل الكثيف كما كان أكثر شعر النبي صلى الله عليه وسلم فيوصل الماء إلى منابط الشعر إلى البشرة قال يروي بذلك وهذا لا فرق فيه بين رجل ومرأة لا فرق فيه بين رجل ومرأة والفرق بين الرجل والمرأة هنا أن المرأة يجب أن تنقذ ضفائرها ان كانت لها ضفائر يجب عليها أن تفكها في غسل الحيض والنفاس ولا يجب عليها ذلك في غسل الجنابه هذا هو الفرق الذي كنت قبل قليل وينبغي ان يذكرها هنا ان نقد الضفائر يجب على المراه في غسل الحيض والنفاس ولا يجب عليها في غسل الجناب ان كانت لها ضفائر فيجب أن تنقض بمعنى كفك في غسل الحيض والنفاس قال رحمه الله تعالى ثم يفيض الماء على سائر جسده الإفاظة يستحب أن تكون مع الدلك لإيصال الماء طبعا يستحب أن تكون مع التيامن أولا على شأن أن يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيصال ويستحب معها الدلك أي لإيصاء الدلك الذي هو استخدام اليد وامرارها على الجسد على على الجسم على البشرة لإيصال الماء لا سيما, لا سيما أن الجسد قد يكون عليه شعر لا سيما عند الرجال قد يكون شعر كثيف أحيانا على الصدر أو على الظهر أو قد يكون الإنسان عنده سمن يجعل اللحم يعني يكون بعضه فوق بعض فينبغي أن يستخدم اليد أو نحوها من أنواع الآن التي صارت تستعمل له يعني تلبس يعني على اليد يعني ما يسمع لنا بالكيس يستخدم او الشمكه او انواع التي قد تستخدم للاغتسال فيصل بها الى اماكن بظهره او في بطنه او يعني في اني اي مكان بجسمه لايصال الماء لايصال الماء لكن طبعا من غير تنطع في هذا او تكلف او تكلف أو, تكل او فتح باب وسوسه قال رحمه الله ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل رجليه بمحل آخر غسل الرجلين هنا إنما هو لحاجة إنما يكون لحاجة لأنه قد غسل رجليه اولا عندما توضأ وضوءا كاملا فإذا انتهى من اغتساله وأراد أن يفارق المكان فإنه إن رأى حاجة إلى غسل رجليه كأن يكون يخشى من أن يصيبهما أذى أو يكون في مكان فيه طين مكان يعني فضاء فيه تراب أو طين فلا بأس أن يغسل رجليه أولا أو أو يكون قد توضأ وضوءا كاملا غير غسل الرجلين فأخر الرجلين إلى نهاية الاغتسال هذا ممكن وجائع أن يغسل رجليه أن يتوضأ وضوءا كاملا ويؤخر رجليه إلى آخر الاغتسال فإذا أفضل ماء على جسده حينها ممكن أن يغسل رجليه وينصرف. وهذا يستحب متى إذا كان المكان الذي يغتسل فيه مكان لا تؤمن فيه الأرض بأن يكون فيها طين تراب نجاسة أو نحو ذلك فإن كان ليأمن ذلك ولا يجد غيره فإنه يقسر ويؤخر رجل ويؤخر بجليه إلى ما بعد الانتهاء الغسل بحيث يغسلهما وينصرف طيب قال رحمه الله والفرض من هذا من, من إيش من الغسل الذي سبق ذكره قال والفرض من هذا لنفهم أن ما سبق ذكره هو صفة كمال اي صفه كامله للاغتسال وما سياتي صفه اجزاء والاجزاء هو ما تبرؤ به الذمه ويسقط به الطلب ما تبرؤ به الدم ويسقط به الطلب سواء كان في وضوء او في اغتسال او في طهاره او في صلاه او غير ذلك فعندنا صفه كمال وصفه اجزاء قال والفرض من هذا غسل جميع البدن طبعا كما سبق بعد النية والتسمية على قول والمضمضة والاستشاق على ال... على قول آخر على قول ايضا فالمصنف رحمه الله هنا ذكر افاضه الماء على البدن لم يذكر شيء آخر على قول المصنف وقول طائفه من أهل العلم أن الإنسان لو غطس في, ب... في... في بركة أو في بحر أو في مكان مسبح أو غير ذلك وخرج بنية الغسل من الجنابة لو غطص في هذا المكان وخرج منه وكان قد نوى غسل من الجنابة فالحدد قد ارتفع كبيره وصغيره اشترط بعض أهل العلم أن يتمضمض وإستنشاق لا سيما الذين ذهبوا إلى وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء سبق الإشارة في صفة الوضوء أن هناك خلاف في وجوب المضمضة والاستنشاق. فمن ذهب إلى وجوبها في الوضوء أيضا قال بوجوبها ها هنا في الاقتصاد من يعني الغسل الواجب سواء كان من جنابة أو غيره. ف جميع البدن يعمم بالغسل والمضمضة والاستنشاق على قول قوي وهو ما رجحه الشيخ بن رحمه الله تعالى بهذين الفعلين نفاضة الماء على سائر الجسد والمضمضة والاستنشاق يكون الإنسان قد اغتسل غسلا مجزئا قال رحمه الله وما تحت الشعور الكثيفة الخفيفة والكثيفة وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة أي ينبغي أن يصل إليها بالماء وهذا سبق أن ذكرناه في ما سبق ينبغي أن يصل بالماء إلى أصول إلى البشرة لخلاف الوضوء الوضوء الشعر الكثيف الذي يكون على الوجه فيكفي فيه غسل ظاهره واضح بخلاف الخفيف فإنه ينبغي أن يصل بالماء إلى أصوله انتهى المصنف رحمه الله من ذكر ما يجب الغسل وما يتعلق بالصفه بقي الاشاره الى امور منها اولا ان من واجبات الاغتسال ايضا الموالات الموالات فاشترط في الاغتسال ما اشترط في الوضوء من الموالات بحيث ان الانسان يباشر الاغتسال ولا يفرق بين افعاله ما يأتي مثلا يغسل رأسه ثم ينقطع زمنا طويلا ثم يأتي ويغسل بقية جسده ثم يرجع ويتوضع ثم يغسل رجليه بفاصل طويل ينبغي أن يباشر الفعل وأن يوالي فيه ولا يفصل بين الأفعال فاصلا طويلا تنقطع به العباد بل ينبغي أن يوالي الأفعال وأن يغسل غسلا متصلا أيضا ينبغي الإشارة هنا إلى تقليل الماء فتقليل الماء مستحب في الغسل كما هو مستحب في الوضوء فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ كان يغسل بالصاع يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع والصاع أربعة امداد مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان طويل الشعر فينبغي أن يتبه هذا الأمر فالاسراف في الماء هاهنا أمر محظور ومنهي عنه ولو كان الإنسان كما في بعض الأثر على ضفه النهر أو على شاطئ البحر بقي معنا الإشارة إلى بعض المسائل المتممة لهذا الباب ومنها أن من مجيبات الغسل عند بعض أهل العلم قراءة القرآن قراءة القرآن فأوجب بعض أهل العلم الاغتسال للجنب لقراءة القرآن أي أنه لا يجوز لو أن يقرأ القرآن نتكلم على القراءة ليس على مسلم المصحف. أوجب له الاغتسال وهذا اختيار شيخ الإسلام شيخ عثيمين رحمه الله تعالى، بخلاف حائب والنفساء. الفرق بينهما أن الحائب والنفساء أمرها ليس بيدها، وهذا أمر كتب الله على بنات آدم. بخلاف الجلو، فإنه أمره بيده ويستطيع أن يغسل في الحين إلا إذا كان قد منع من الاغتسال لعذر أو غيره فإنه يتيمم للصلاة ولغيرها ايضا فالمهم أن من أهل العلم من أوجب الاغتسال انه جعل من موجبات الغزل قراءة القرآن ويخص ويخصون بذلك كما رجح الشيخ العقيم رحمه الله الجنب بخلاف الحائض النفصل فإنها تقرأ لأن هذا الأمر ليس بيدها لا فيما يتعلق بالحيض ولا فيما يتعلق بالنفاس ايضا من موجبات الغسل التي لم يذكرها المصنف رحمه الله وهو الاقتسال ليوم لصلاة الجمعة الاقتسال لصلاة الجمعة وكنت سأقول الاقتسال ليوم الجمعة والغسل حقيقة هو غسل للصلاة وليس لليوم ولذلك يستحب تأخيره إلى ما قبل الصلاة لأن المقصود منه التجمل والتطيب للصلاة فتقديمه قد يذهب هذا هذه الهكمة وهذا المعنى قد يقدم الإنسان الاغتسال بعد الفجر مثلا أو في الصباح فيقوم بعض الأعمال التي تجعل يعني ثمره الغسل غير موجوده قد تتغير رائحته قد تتسخ ثيابه وان ذلك فالغسل هو غسل للصلاه وليس غسل لليوم هذا الغسل الذي هو غسل الجمعه صلاة الجمعة اوجبه بعض اهل العلم و ذهب جمهورهم إلى استحبابه. إلى استحبابه وذهب جمهورهم إلى الاستحباب جمهور آهل عيم على استحبابه وهو مروي أيضا عن بعض الصحابة كابن عباس وغيره وذهب من ذهب إلى الوجوب لعدة أحاديث ورد فيها التنصيص عليه على الوجوب كقول النبي صلى الله عليه وسلم واجب على كل محتلل وحق على كل محتلل وفي بعض الاحاديث على كل مختلف أي كلها ألفات تدل على الوجود والمقصود بالمختلف هنا البالغ وليس المقصود به أي الذي عليه جنابه أما من ذهب إلى الاستحباب تستدل بحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل فمن صحاها من أهل العلم استدل به على الاستحباب وأنه صارف للوجوب والأقرب من هذا والأقوى قول من قال بوجوب الافتساب لأن الحديث مختلف فيه والأحاديث الدال على الوجوب أقوى وأصح لكن كما ذكرنا الحديث إذا صحى فهو صارف للوجوب وهو قول جمهور اهل العلم وعلى رأسهم بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وابن مسعود وغيرهم هذا ايضا من موجبات الغسل عند بعض اهل العلم من موجبات الغسل ايضا عند بعض اهل العلم دخول المسجد والجلوس فيه واستدلوا بقول الله عز وجل ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون لعل الآية غير هذه مهم استدلوا ب بآية لعلها غير هذه واستدلوا أيضا أنا لا تفضلوني نفض الآية الآن واستدلوا باحاديث تنهى عن دخول الجنوب للمسجد والأحاديث التي استدلوا بها إلا عابل طيب الآية جاءت على ذهني الآن لكن سبحان الله علما طيب إلا عابل سبيلي إيش الآية سبحان الله يعني ما تذكرت لفظها الان ليست الايه التي ذكرت قبل قليل ولا جنوباً؟ نعم ولا جنبا عفوا انا ذكرت اولها ولا جنبا الا عابلي سبيل حتى تغتسلوا نعم ذكر الله خيرا ابو حسان طيب ولا جنبا الا عابلي سبيل حتى تغتسلوا فقالوا بانه يجب على من اراد ان يدخل المسجد ان يكون طاهرا ولا سيما فهارة الحدث الأكبر وقالوا بأن المساجد إنما بنيت للذكر والصلاة وقراءة القرآن كما وردت في الحديث الذي حديث الأعرابي الذي في المسجد كما استدلوا بقياس قالوا إذا كان آكل البصل والثوم ممنوع من مجيء المسجد فمن باب أولى الجنون. واستدلوا بأن في حديث هو أيضا حديث صحيح حاشق البني في الصحيحة قال ثلاثة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تقربهم الملائكة الجنوب والسكران والمتضمخ بالخلق فذهب بعض أهل العلم منهم بهذه الأدلة إلى وجوب الاغتسال على الجنوب لدخول المسجد والمقصود هنا بالدخول اي الدخول للجلوس الدخول للجلوس في المسجد اما المرور من المسجد المرور فلا يتعلق بهذا المبحث وان كان اتخاذ المساجد طرقات من هي عنه وإن كان اتخاذ المسجد طرقات للمرور من هي عنه لجنبه و لغيره والحديث في السلسلة الصحيحة عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد الطرقات بل ورد في الحديث نفسه أو في غيره أن علامات الساعة الصغرى وهذا مع الأسف ينتشر في كثير من البلاد التي خصوصا البلدان التي فيها المدن القديمة والعتيقة تجد المسجد تنفتح أبوه أبو على عدة أحياء باب الشرقي على حي والغربي على حي والشمالي على حي وهكذا. فإذا في أربعة أبواب منفتحة على عدة شوارع أو أو, أو أحياء يستهين الناس بالمساجد فيجعلونها طرقات بحيث أنه إذا أراد أن يمر من الحين إلى حي دخل من المسجد وخرج عوض أن أن يذهب ويأتي بطريق دائري فإنه يختصر الطريق ويدخل من المسجد ويخرج. وهذا كما سمعتم من عن عنه والحديث صححه الشيخ الالباني رحمه الله وته. هناك بعض الأدلة التي استدل بها من أوجب الاغتسال على الجنوب لدخول المسجد لا تصح بل بعضها ضعفه شديد نشير في ختام الكلام على هذا الموضوع إلى بعض الأغسال المستحبة بعض الأنواع الغسل الذي يستحبه كغسل العيدين والاغتسال و... لدخول مكة و... والاغتسال و... للإحرام و... و... للمحرم و... أن يغتسل قبل لباس الإحرام واغتسال يوم الجمعة على من قال باستحبابه واغتسال من غسل ميت كما سبق الإشارة إليه والاغتسال أيضاً للجماع لمن كرر الأمر للعود في الجماع ونحوه والاغتسال أيضاً للمستحاضة عند كل صلاة عند من قال به من أهل العلم عند كل صلاة فهذه بعض الانواع بعض الاغسال المستحبه التي تتم بها موضوع الغسل وموجباته وصفته ايضا يستحب للجنبي ان يغتسل قبل ان ينام يستحب له أن يغتسل قبل أن ينام وكذلك يعني يستحب له أن يتوضأ أيضا إذا لم يعني يستطيع الغسل أو أراد تأخيره إلى ما بعد من منه فإن يستحب له أن يتوضأ أن يستنجي ويتوضأ لحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم وايضا عند البخاري أيضا توضأ, يعني توضأ قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم هذا ما يتعلق بهذا الباب نسال الله عز وجل ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا ويرفعنا بما علمنا وان يجعل ما سمعنا وقلنا حجه لنا لا حجه علينا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته